Mm-hmm. تسابقت الهموم إليه تجري دموع اليطم في خديه تتلعثم الكلمات في فمه وترى حياة البؤس في عينيه ألم وفكر حاله ودموع من ذا يضيء له الحياة شمو من ذا يواسيه ومن يؤوي؟ كم بلس من يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كلمات du är min, kom i hället. Du är min, kom i وهنا احتوته قلوب من تهوى فعلا الجميل وزادها التقوى جعلت له في حضنها مأوى قلبا رحيما كي يحن عليها وبلحظة عاد الحنان إليها وتفجر الإحساس بين يدي حتى رأينا نور بسمتي متلئ لأن يبدو على شفتيهم بلسما يمحو الأنيم وسعادة للآخرين فرحمة för de är din, kälmasi Ahmetin, ne stelimul yehsen, vorahim unel mohsin urohmen, سعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماس، كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين. ما أجمل الدنيا إذا